INNA ALLAZINA KAFARU BI AYATI ALLAH WALLAHU AZIZUN INTIQAM INNA ALLAHA LA YUHFU ALAYHI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 innaka antal wahhab rabbana innaka jamiaa an-naasi liyawmin la raiba inna allaha la yukhlifu al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 A sva birina, a والمستغفرين birina, شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة mustavo, العلم قائما بالقسم La ilaha etwas, ale al monastery, Era lazily vise. 2. al oseby zgodilo alth sais from Allah. 3.Vet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 Alem tala ile levina, utuna, svibem, minel kitabi, udrauna, إلى kitabilla, hili, ah, kumabina, hum, sum, mejata, ula, faribum, min ذَلِكَ Zalík běhla, že dělá nebojáme na těm, ale děla nebojáme na těm. 3. Zalík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 Kulilláhumma málika الملك, tukti الملك من تشاء, وتنزع الملك من تشاء, وتعز من تشاء, وتعز من تشاء, وتذل من تشاء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 a terzů man tšaú b'gir píšab. Laýttxhíl muěmnun al kafrin awliá Umejí je falla Allahi fi xejin illa, a tetabu min humtuba. Ujúhadiru kumullah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 Allahu raufun bil-ibad. Qul in kun tum tuhibun Allaha. Fat tabiguni. Yuhbibkum Allaha. Wa yafir lakum zhnubakum. Allahu wafur al-rahim. Rasul. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَ آدَمَ وَنُوحَ وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ Věte, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, babu, Inneke Anta السميع العليم Falemma Wodعتha Kalet Rab Inni Wodعتها Untha Wallahu A'lamu Bima Wodعت Kalet Rab Inni Wodعت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 لَكَ هَذَا قَالَ تُوَهِمُ مِنْ عِنْدِ الله إِنَّ الله يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ هُنَالِكَ زَكَرِيَّا ربه قال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 أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدو وحصورا وسيدو وحصورا ونبيا من الصالحين. قال ربي ان يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال ربي اجعل لي آية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 7. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين 8. قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإن لما يقول له كون فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم انني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وابريء الاكمها والابرص واحيي الموتى باذن الله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 إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وطهيرك من الذين كفروا وطهيرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة.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 INNA MATHALA ISA INDALLAHI KAMATHALI ADAM KHALAQAHU MIN TURABIN THUMMA QALA LAHU KUN FAYAKUN ALHAQQU MIR RABBIKA FALA Fmanhadjak věm, běd, máják, věm. Fakolte, alou, fakolte, alou. Nadu, abná, na, a abná, akum, a nisá,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 "...fain tawalew, fainn Allah alem, byl mufsidin." Kul, ya ahel الكتاب, ila kelima svoáin ...bynna, wabeynakum, anla nabud Allah.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 يا اهله الكتاب لما تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراه والا انجيل من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم ها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 ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اعتيتم او ربكم قل إن الفضل بيدي الله يأتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم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 6. على říkif tvoří وَهُمْ výborni, مَا výborní, لِبَشَرٍ přivýt mít na svým a jeden врůšem 7. 8. 9. 9. 10. 10. اللَّهِ 11.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 afeđer deenilláh yabogu afeđer deenilláh yabogu nevalahu aslem وَلَهُ vissmaáváte valárd tawra věc věc věc věc věc věc věc věc وَلَن وَمَا أُزِلَ على إَ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 ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه فلين يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين kayfa yahdilu allahu qauman kafarū ba'da īmānihim wa shahidū anna ar-rasūla haqqun wa jā'ahum al-bayyināt wallahu lā yahdilu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 1. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم 2. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم lenn tukbel tobetuhum vělejík hům vzdálům inna allazýn kfeří vělejíká kříli vělejíká kříli vělejíká kříli vělejíká kříli měloutým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 قُلّ الطامِكَ نَح الّبنِي إصائلَ إلا ما حرَّّمَ إسْرائِل على نَنفسْسهِ مِنْ قبلل أَ تُ نَزَّل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 فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت يوضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فِيهِ He uptracked by it. 2. Taková staymuvá za uzem. 3. T upformiste sa zemlamu. 4. D столько zmena pořád dónaice.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 فَأَمَّا الَّذِينَ سُوَدَّتْ جُهُهُمْ أَكْفَرُتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ جُهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ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 وَإِلَى jitu rruġa ul-umur. Kuntum chaira umetin uchri gentlinna si ta umuruna bil lulkita bilakena منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذا وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون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 لا يألونكم خبالوا وادوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أن انهم وَلَا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كليه واذا لقوكم قالوا آمنا واذا خلو إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصيبكم سيئة يفرحوا بها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 إِذْ هَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّهُ فَاتَقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَيْكُمْ كَفِيَكُمْ أَيْضًا يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلاَفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُزَلِّينَ بَل إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا يَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمِدُّكُمْ رَبُّكُمْ يُمِدُّكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ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 وَلِلَّهِ ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا já, الذين já, لا já, الربا já, já, واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين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 الذيذينَ يُ Firuna في السَّرواءِ وَضرواءِ وَالكَذمِينَ الغَيضَ والالعَافينَ عنن الناس واللهُ يحبّ المحسنين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 هذا is this bève vztabu? Yeah, noby. Why is this by商ını, ivy pahaňu a duyší Wala يَمَسُّكُم قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وlymahs Allah الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وَلَمَّا يعلم الله الذين جاهدوا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 نَبِيٌّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيٌّ فَمَا وَهَنُوا فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وما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 ولقد صدقكم الله وعده إذا حسونه بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد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 إذ تصعدون ولا تلون على أحدٍ والرسول يدعوكم في أخراكم والرسول يدعوكم فِي أخراكم فأثابكم غم بغم لكي لا تحزنوا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 في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله مَا في صدوركم وليمحص مَا في قلوبكم والله عليم بذات الصدور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 Vakaluli i chwani jim, i dal barabu fil arby, a ukánu rozella, ukánu randanáma, matu, a matu, a potiluli, a jaradalahu velika astrotafi, polubihim. Uláhuju, jí, 1-And if youothe chilling in the counsel of Allah to convert مِمَّا Him, then glucose of Allah and the z فَبِمَا رَحْمَةٍ be اللَّهِ to God,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 ثُمَّ تُوَفَّ كل نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُضْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ مِنَ هُمْ dرجات عند Allah والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكر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 AWALAM MA ASABATKUM MUSIBATUN QAD ASABATUM MITHLIHA QULTUM ANNA HADA QUL HUWA MIN INDA ANFUSIKUM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 الَذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَ مَا قُتِلُوا قُلْ عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صادقين وَلَا تَحْسَبَنَّ الذين قتلوا فِي سبيل اللَّهِ أمواتا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 ويستبشرون بالذين لم يلحقو بهم من خلفهم ألا خوف عليهم خَوْفٌ خوف عليهم ولاهم يحزنون 1. يستبشرون بنعمة من الله وَأَنَّ وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح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 ázokich pre c Five Heavens dotyli a gezúcí zéby neb 수도 ráda Zá Pontów z nывací z Violetem والله ذو فضل عظيم إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخفون إن كنتم مؤمنين وَلَا zhunkalavina, jussar jona filkuf, innahumla, jaburulla, hašajá, juridulla, huala, jadala, huala, jadala, jadala, jadala, jadala, jadala, jadala,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 INNAMANUMLI LAHUM LIZDADU ISMAN WA LAHUM ADHABUM MUHIN MA KANALLAHU LIYADHARA ALMU'MININA ALA MA ALAYHI HATTA YUMIZZA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 مغير حقكم ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديكم وأن الله ليس بظلام الَذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَكُولُهُنَا قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِن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 Uomalħajat a dunja, il-mata a l la اموالكم وانفسكم على تسمع من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذًا كثيرًا وان تصبر وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور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 Věděli měli a cover do mohné Hr UE ivrac sided denně je to tyž Jamí je i balovie a�ルé dovolního srátám čistých ašem الذين يذكرون الله قيامه وقعوده على جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك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 أو أوثا بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذو في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولا Lأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عنصان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 أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون أيها الإخوة الكرام نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته